والحمد لله والصلاة الله وسلامه على رسوله وحبيبه ومصطفاه وعلى آله وأصحابه وأتباعه وموالاه أما بعد يقول رب العزة جل في علاه أعوذ بالله من الشيطان الرجيم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 الذين أخرجوا من ديارهم بغير حس إلا أن يقولوا ربنا الله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 إن الله لقوي عزيز الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا في ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور وَإِن يُكَذِّبُوكَ فَقدْ كَذَبَ اسْقَبْلَهُمْ قَوْمُ نُوحٍ وَعَادٌ وَثَمُودُ وَقَوْمُ إِبْرَاهِيمَ وَقَوْمُ لُوطٍ وَأَصْحَابُ مَدْيَنَ وَكَذَّبَ مُوسَى فَأَمْنَيْتُ لِلْكَافِرِينَ ثُمَّ أَخَذْتُهُمْ فكيف كان لكير؟ فكأي من قرية أهلتناها وهي ظالمة فهي خاوية على عروشها فهي خاوية على عروشها وزقير معطلة وقصر مشيد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 ويستعجلونك بالعذاب ولن يخلف الله وعده وإن وَإِنَّ عند ربك كألف سنة مما تردون وكأي من قرية أمليت لها وهي ظالمة ثم أخذتها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 وَاللَّيَالَمَ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِن رَب بِكَفَى بِهِ فَتُخْبِتَ لَهُ قُلُو بُهُمْ وَإِنَّ اللَّهَ لَهَادِ الَّذِينَ آمَنُوا إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ ولا يزال الذين كفروا في مذية منه حتى تأتيهم الساعة بغتة أو يأتيهم عذاب يوم عظيم الملك يومئذ لله يحكم بينهم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 والذين هاجروا في سبيل الله ثم قتلوا أو ماتوا ليجزقنهم الله رزقا حسنا وإن الله له خير الرزق لا يدخلنهم مدخل وَإِنَّ اللَّهَ لَعَلِيمٌ حَلِيمٌ عشر كان عشر كيبو قولي صدٌ إيَّ تُضبادو وحونا كميجي هاي عشر ردي انو سعدي هنا سابسا تفسير كالقرآن كالكريم كأهل لبيئي اللغات آيادو دبوك كوما آياد صدًا إيَّ احنا ماذا من سورة الحج ايضا كنتم اي السقالات نواكوة من سورة نفسها كثل سورة الحج كماذا عيد عشرك كبه الله بنا يا بشارة وينباكوثوغا وحين البشارة اوكوثوغان تا انتي الارهما يسورها عذي وعلى رب عدى سبحانه عز وجل إن ترميسة إرعادة إنو رب وحي حميل لما قيها يكرب أي آيادة قعد حسيمك تشجيع إيدي في قلن مؤمنين تلقون ديرنا يلقون إرشادنا إنه رب الحميل وإخاعان شاء أموتان قرقارك إيا دافع والله وهي حميله لما جا هي اي وخي ان ربي يا رسول مدن الرومين اجلسوا يا اللي هي قال ايكم متى هنا ساقين كميته اردالي يا فاسقين كميته وحاصو ذنبا ربي انهم مؤمنين يا كعد قال خبيوح الله يدافعوا وأكرروا لذاتوا عن الذين ضد حقوا تبو كرروا آمنوا حقهم أي وعشر قولي لذاتيهم لما قيّه أعداء الله وأعداء دينه إلهي الدين تس إنت وعلك أي مؤمنين تلما قيّهين أي رب كرروا السببكم هو هو أن يقول الرب ربي انا يفهم ايانا يفعين ديدي احبال ربي كفى لما ايو ان الله معبود تحقا لا يحب مجع الا كل خوان متبكر قلبنا لما انت كفور قال لما ابدا ووحي ربي يقول نعمة ايوك وضا كفرنا يا كل الرب بود ديدي والرسل بود ديدي والدين تيبود ديدي ووحي نعمة اللقوك اللا ديسي faylum kam ma hada naqudi day kul qamid ka badan ka khayanaadi ya dagarso badan ee muuminiinta shirqoolaayaa wuxuu allah ku faliimay iru san waxa ku fali indartad ayu kuwan muuminiinta uu gar garay idan bakii laba qaybood buu noqday hadanixas abu al bashar adam laqasoo ila لا بقي بوط باداتكم نقولها يا قيب ربي هو ما يا قيبر ربي بأني سي كل كأقيب شر ربي بأني سي خذوا حكوفا لماي صورة البقرة نقصوا مرنعي فإن الله عدو للكافرين إله قال ذئن عريها ومؤمنين تربي عربنا يا يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوا وعدوكم أولياء تذكر أنك يدينك الله سيرين يقربها كيرننا كلما قيبتي إله هبيل يسئ لا أنتي كلا عدو لو يهي كلما الله رميش رعدي انه هدييده كو حنونين ايو هو اشا ويل او يهي او ديبات دلما غن يحي او وكان حقا علينا النصر المؤمنين فاسوكلو كل كا بشاروي مومنين سنه ايمان كودا اني سحان ويسوغان بيت الماء ليس ايد وعلى واحد ما تدعينا نقص في الإيمان إيمان كدليل كجيرت أيها دفعات دودان كريسة وإلى ربي جرقاركي سياربو ليهاي ويحي أوسكين يبلمضنا ألاك مبوح سبحانه قلقا مؤمنين تهين إيمان كودا كو صعانه إيمان كودا أمر كي سعانه إن الله إله يدافع وغربا غوى إلى الشرك والمشركين إياد باتوين كيوضان وحو ربي كرهيبا عن الذين الذين حقوضوا كرهيبا آمنوا حقرهم أيي إن الله ربك قرلقوا عابدوا لا يحبوا مجعلا كل خوان مقدقر قلبا دمانتي كفورا قال لما بادا وذين للذين يقاتلون بأنهم ظلموا آيادة وآياد حربات المانتتيكو باد آيادكو الرئيسي مجيرين Kolka al hore jore, jesaddahieto vankisan emma kal-mukarlamallu gunno la, an eva isku xkuduunen, eja muzlimin tella fari ġirej, għalam tala illa liina lahum kufu, eja diakum, ua musala. Mentag għanin vatan dota, saladi iverat katosija, sidi l-orhevi jiray, eji jihadka, l-orhevi ġirej, wa alla wixi ayaado ejjaati mamayo dan aydana ko reesay xaw iyada u horeesay xibaarada ayada ku bilaabato waxa ka garan man ciin ko reeyay udina waa la ogolaaday hadii la yiri xoraa loomo la ogolaaday haddii baa lagu lo تراك الا يقاتلون قوه دغاله مايو لا لا دغاله مايو نيي دغاله ما لكن الاسلام كمركو باللودي ايا غار دغال باللودي انت مسلمين تاردني على العليل ما انت لو غلا داي مسلمين تو وحيشا دعيان وي غاروا دلا دغاله ما او واديي جادا او واخلا وارجيسيه دغله دلي يا دغموين لفرته يو يله له اسلامكم اجل حاتاركي ذا سببهم بانهم ظلموا حال لوو غلااده اني دجالمان حل سبب با لوو غلااده سبب كنا هو ان ما دولمى مير ايکلان ايلا يي نفسه دي مالكوديه دي غوديه شرفته له بنيسو لوو تونتيه صدق يا طبعاً اللجوء تمنا يي سببته بعد دجالك اللجو قلادي بأنهم بالصلاة أنهم يجيءنا يهيم سببته بعد دجالك اللجو أو قلادي قلهم نرد للدلمي يهيم باللجو أو قلادي مرحدي أبا دجالك هو أو قلادينا قرقر كأبا الله يواجه وإن الله على نصرهم كوان اوو گර්ගار او گاصییو لقدین اودب خودو لیهی كان نفس ی رب الشهر النبادو قوتی دغال کلو ادمیایا وها لو شےگای گර්ගارکی اوبن انو دیبدا او یال الہن اوودب خودو ال او نقاتلون للا دقال لما يأي يأي الجهد في سبيل الله الله أقلاده سببكنا وعاود بأنهم بسبب أنهم إذا انظلموا لقرد رسول الله ماهي نفئي مالي شرف لقائد قريب قراد يدبان لوغو أقلاده و لوغو فصحي إنه دقال لماهي وإن الله معبود عقا على نصرهم قوان دقال لقال لغو أقلاده وقرقارد لوغرقاردو شهر لقدير الله أواد بوحدة أولوه وأوكر أوكر دار أيام منهم يا ربان كل ظلمك بأنهم ظلمون أيها قدر كميدان الظلمك لقوسم سبتي ستقال اللغو قال هم حاكم الله الذين مؤمنين أخرجوا لك بحي من ديارهم أقل دوليبان لك بحي بغير حق جدا قريه أجستان ay ku شيء، أي <العرفة> wax ku dhalay ayan laga bixiyay ashaabu rasuulillahi (saw) makan mukarramun nabigaa kullu shay markii dabmaaynta laa idi galiyay ayaa ashaabtii wallee idi khalsadul miga lagu sameeyay mahakamada العشر min diyarahum fi ayat suratul وموالهم <العرفة> lil fuqaraa alladhina okhrijoo min diyarahum wa mawalihim qalladoodiinow wala gabbi xiyay mal qalladoodiinow wala lowareeyay far ila beer wax ay lahayeen oo dhanba laga faramroojiyay markaasa loo goladay inay wax is dhaaciyan gargaarna loo yadohay aladiina mu'miniin tak ukhrijuu wala gabbi xiyay min diyaarihim qalladoodi xayri إلا أيه غورو إلى إله ذي المكان وأحكله أولو سكتي ماله الله لا إله إلا الله محمد رسول الله إنت أنا ذنب اللورد لقي وإلا قردن كاردن كل الذي في لاقي حجيرنا كما ينقرن حليه حورنا كما ينتابن خب الله بالقول لاقي إذا حديب وح اللقول عل الله خب من الله وياي سب الله بعي كريمش الا يقول لي هذه المهانه وكله وجد اللوم اهل ربونا انك ربك ان الله هو و هدا دينكم اصنام يا الهه يقري يا هبل لاتيه عزى منى قرنكم هدا اعبدان وحينكم جيرنا ربونا ربك نله نابورتي الله معبود حقاوي انت اين يرا ده المهانه وحكر او ما قال له ماركو صدو د دغال خمر کو بالله وزي منن كي واحد سموده يا قالده الله في خلقه قلبي كبرته تنيمه اسلو ويناته الي اضمى يا قال تعالى حدو يلو ولولا دفع الله لجب دي هديان جري ان وبعضهم غاركو dibadi nkorrebo oo qoladi kibrte boodaba qolay yar oo aan laga filayn ayaa jabineey shabab ineysa hadaan علينا markaa la isuguurs xalinay oo qobkii kibrada aan la burish xalinay koi marka daalmiintii gaadada gacan sareya waxa dhilaa magaceebba inaan من soo qaadin oo amaakin ilaale meelaha dulka ku yaal ايه عقصال لمرين لها له ديمد وحال لبربرين لها صوامع مولعيال رهبان النصار با مولعيال ديبادا كسام هايسة تبول سوفياد ومولعيال ايه وبيعون كنيسا بيكا وينيج بيعو كنيسا لبادا صوامع ايه بيع اللبادو با النصار مدنا الرهبان بالي و ايه سوفيال كودالي مدنا ايه وبيعون بيكا بحيسا خල්กา كنيسدي ي مولع عيالكي سوفياالكا كوجيرين ايا لباب إلاها وصلوات مساجد يهودو يهودو مالي يلك عابدين سده مساجد اينو كره اي امغعهدا صلوات لا ييرا وما مساجدنا ثانيو افارتا مساجد المسلمين تا يا صلوات ومساجد يهودا بي او كنيسدي النصارى سوامئ وبول nasaraysuufiyaal feedaleeyii afartaas albaab ee illa afartaas ugu dhuud kanu la sheego fiya afarta gudahaa alla mazii lugu sheego ka fiiran in badan halka meelhii dulka ugu qiimay bagna erbi magii ciisa lugu sheegay ilaan dunidaano dhan iyo dadkaba rabi wuxuu amuraa u joojiyay isaga in la وَلَا يَنْصُرَنَّ الله أَلَّهُ أُحْوُهِ لِنَا يَا مَنْ دَدْكَ يَنْصُرُهُ إِسَقَ أُحْوِي لِيَّا إن الله معبودك حقا لقوي ألا حقبدا عزيز قده كان هذا الدومه قلت إلى أُغرقارا يا واقوة الذين ددك إما كناهم ناهم باربئي لحدهم نقعان في الأرض دولك ماذا حده كان Aku on gergare, tavadezmu, mu on gergare, leveä on gergare, mehtiä on alle on gergare, joilla on reja, Isu on jo tansurullaha, joilla, ja he ovat joilla, ja he ovat joilla, ja he ovat sida loogu gargaaray waatan wadaa ka doonta afar miital ayada ka doonta alladeena dakka in ma kanahum hadanu makayno gaantoola galino filar wa aqamu sala salaad kuwa tosiya aya allahu gargaaray mudan yana gargaarki eb kallabadu atawza ka zakada kuwa guta aya lau gargaaray مدن حاجة بإلوغة قرقارو صدح وأمرو ددك كوافر بالمعروفي وناغا أي ألاو قرقاري مدن قرقارك إيبه ونحو كوا الرئبة عن المنكر همها ددك كارربو أفرتها قوليبو كل كاماركا قولادة مسلمين تشيغان إيسا أميلا أركلو ككوتال مستدعفين تكوا لغاقا عن سرية بغلى الوحيو أفرتها المصامي يوم سلاة دمتوسيا se mabdhiyan wanaqan maysfaran sumaha mayxareeban afarta haday samayaan gargarga albaannaan ku yay haday samaynin ila laba taarikhu salaad miya kale xigta kana wa taarikhu salaad wa muslim buu Lakin laakiin ma tukanayo tangalka ana shaahiyad tu gasho midna wasamaynaayo zakawar kaad majiro ama soo qaado ama hadii kala aya lugu bixiya xuma la iskarhe la iskarrevo hadan afartan jirin gargargi e ballama mudna ma laa gargari halka sidee baloo gargaran wa sida tan halka kadi weli la alla kali qiibale umur ashun erib oo arini wa ay socoto alla isaga doomiisa xisaabaaya كالكساس اللوه تلمان ما يقولوا ذي المؤمنين تريده دقالك اللوه أقراضي الذين ذاتك أخرجوا لبحية من ديارهم أقلضوا ذي لبحية بغير حق قرلا أنتتنى اللوه بحية اللوه قردرها إلا أن يقولوا إنا إرهدين ماهاني أنواعك للغو قنصا ربنا أننا هو إنا إرهدين أيهم بالغو قنصا ولولا دفعوا الله اللوه يبدي أهدا طاعمهم غرقوا بعد ان غرق لا كل ريم او قلدي بحدو جاجيسا له ديما وحل بربرين لها سوامئ مولايا وبيع كنيسة ديال وصلوات مساجد يهوديا اي ومساجدكم المسلمين تركروا الله رسو فيها افارت امهلو جديده في الجميع اسم الله ان لما نجلوه سو كثيرا بدمان ولا ينصرنا وغرغرا يا الله معبوت حقا من روحه ينصره اسا غرغرا وفرتاس اسوته سميه ان الله معبوت حقا لا قوي الا هو بدون او عين اسا دين كرت اما قادري كرت اي انجرين قوه سنه الله غرغرا عزيز الله الذين الله كناهم أنت جع أنت لجوها يلا بقو جنايو واللا جع فيي لكن صبح يجي مسلمين تها أي علاقاتها قالوا يقول ميسني زي أي كترجو حاكم كذا حكوم كذا أيدات شهادة نج اي نقدان صبح أحد الدين تولد مل وصلاة ديس جاجية وذكر سو وحنوجته ووناقيس فرا إلا إنك وانحكم الله جنب ركوفا ديا ثلاثة هي هو مسلمين kusa maani awdahay asigaan iney yeelan oo gargaarkii ba muuta wa ama kannahum fil ard koorta isticmaalka laga dhaqaajiyo iyaga ma laga dhigo dhulka ay gacanta ku dhigan intan hukanka lehin ba waxa loo oran jiray haday galada nada filahay oo annaga حدنوا مكاننا في الأرض ذلك جريزة وان يجعل حكامه ملكي له أقاموا توسيا صلاه إياهم رعى فسلاديك تجاية سجل جارجو حلاه أقاموا صلاه سلادتو سياكو وأتوزك سكننا بحية وأمرو فردت كودا المعروف وناقة ونهوك الرها عن المنكر حما ولله ألك الجيالة أغبى طل أمور تلايان علبدم بادب الكتي دي بايشكل او ادومبيش سبحانه عز وجل يسالم مامول ايوب كلا فالمرين اي او قف و موطيحني يا سن فقد كذب هل كان واحد بالله وكذبه رسولك عليه السلام على انا سفر الجليل ايو او له خصوصنا ايو دان انت لباني سمي ايو. إن أياً إساقا كبه اللاباً أرسوشي أبوه الرئيسي نوح بأول رسول أرسل إلى البشر نوح بأها قل كأن نوح إيا فمن بعده أحيكا دنبيا رسولها إلى عيسيه أدنبيا إن تبقى إبكا لكل من أي رسول كاللو شيقا وحانا اللوهنون إيا إن أوصب رسدي أوصبري قال تعال خبيو حيي وإن يكذبوك هذاي قولد لوغو ديري كبينييه اذكر فقط كذبت وحي بيني قبلهم غريش كهر قوم نوح نبي نوح قولدوا قال لا ديري ايا نبيهم نوح بينييه وعاد فرعدنا النبيهم هودا بينيين وثمون فرع ثمود نبيهم صالحا بينين وقوم ابراهيم ابراهيم بينين وقوم لو غلط بيبانيا وأصحاب مدين شعيب بيبانيا وكذب موسى شرعان يغمت موسى بنيا حدا بنيا مع الله صباح بنيا بلجنة جد جين فأمليت بربي وأكادي للقافرين قالا هذا حق ديدا دي إن بلن بلواينا وعلى سبيل المثال محاور يلا بنيا أعمال بنيا باسأل بقولي كم تون سنه ملكهيل ولقد أرسلنا نوح إلى قومه خل به فيهم ألف سنة لله خمسين عاما فأخذهم الطوفان وهم غالمو كل خشب حيبنيم لقوم يكدري فلم ليتوا الكافرين كوا حقدي ثم الجوردم أيام أخلتهم قبتي ملك وقباشين لا فهرب إنك سؤال إلى ويدية فقال عز من قائل فكيف كان النكير إنك جوابت اللي نضرب فكيف السيداب كان أول نغذي نكير ديددي دي أنكب ديد دي دي همه يوضن بالكوار رما والله وقعت موقعها ما الحبون بيكود لعضي إذا بدأت إنتي سمعيسة مداتينا وأبال ماريسيو كلها وحي عقاب جزاء وفاقا أبال قد كبهجا جفكي يقرد رضي الله قري أيها الوافعين وقعد موقعها مال أي كبهجن لو قنبه نابا كدعضي علي اللي الرسولي حق ديدي يا دي كبرينا والغم قوني والله حاقي فقضع دابل القوم الذين ورموا والحمد لله رب من لتبرق أي دالمين اللا دا كوني كوجركم هاتفا قولك تسليه ذاتاً أيها رسولك وتمد عليه الصلاة والسلام وهي يكذبوك هذا القراش عرب بانية أما يهود يوحي اللغود رولاً هي يكذبوك ضكي اللغود رأي هذا أيها الرسول الكريم فقد وحادبا كذباً إنه يبانيسه قبلهم كوان ذيكب بانية هرطوب قوم نوح بأن نبي قد بانية وعاد درحره عاد نبي قوذب بانيه وسمود درحر سمود بان نبي قوذب وقوم ابراهيم, ابراهيم بانيه وقوم لوط بانيه واصحاب مليم بان شعي بانيه وكذب موسى نبي الله موسى نوال بيني وفرعون ومن معه بانيه فامليت حدان اللهي وأكرتي للكافرين قوي حقا ديلي ثم كغذال Okei, kuka Heday että mutalla ei ole mutalla ei ole mutalla ei ole mutalla ei ole mutalla ei ole mutalla ei ole mutalla ei ole إلى أسرع يا شيء أنتن هلقني بدنى وفهي تجمدي أي خاوية ضعدي على عروشها سانقفي ذي بيكرضعدي قل مركو الدماء يو مساجد كانوا كلام مثلاً مركو هارد بلادو كدماء كل كبلادا دل الله دوجي أنت أنت دربي قتاعي دربي على باكو جرتا كل كمركو عرسك واسانقفي أي تجمدو صار هذه أغسطة ميدنا وديرين عيل بضانا معضلات الليبية قريبية كوين آبدية وقصر صربتنا مشيدين انت اللي سوغو اللي آدك إيه فبغياء اللي قد إيه ملكي داتك دي لباد إيه إيه إسكان نغوة بولدو عيل بضانا ملكي سيدة ردوشة بوهي إلى سبحانه أفالم يسيره كوكا المشركين تا أقولش ميه ينسوحاني في الأرض بولك قريبية والدد موهن كيلة بادئة أفرتكوني أغيالان أفرتكوني أغيالان ويا قومي لا يجري منكم نايددكي خورة اي حلا قوذي وحي جزيرة العربية ودنبال لحسوسي أن يصيبكم مثل ما أصاب قوم النوح أو قوم هود أو قوم صالح وما قوم منكم ببعيد كلك إنتي الجزيرة العربية كتالي لي بأمثل أن من له سيئي كلها ربي سبحانه أفلم يسيروا هو أن في الأرض بلك القديس وحبيل السعود النقطة لا فتكون أي ينوحاني لهم مسرقين قلوب لابيال أن يعقلون وعكوكسان بها قلوبة أو أذانون دقيال أن يسمعون وعكو مغلان بها دقيالك كل سهر ربي يفاينها على مدى جلتها لا تعمى إنيا ينبال من الأبصار أراد يالك عنده ما ينبال منه وحوه أجهدان ولكن يشهد تعمى وحا بيلان الغروب اللابيال التي اللابيالك في سدور حبت قده سكجير قلبك بيلان بشهد وحا لا تابت عندها قلبك اللابغ عنده واقفان عن بالليري قلبك بيلان اذا وحا هلكانك حديث كنا بياني قلبي ينهمصنا قلبك قيمي بدن او انت سو ينله ووعو اتشيد ايا جنيده مدحك وان علمي اغلطونا وكضي صلى سلارك لكن قف قلبي بالي متسنا كما قال رسولك عليه الصلاه والسلام قلب يقيني سمرك نتو شايي الا ان في الجسد مضغة اذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله على وهي القلب كل قدتك كان وعلى لا قادا لأيه وإيقوا الدقندتك إلا دبر قوي أقل دودي بيدون دقايه وسكنتم في مساكن الذين ظلموا أنفسهم وتبين لكم كيف فعلنا بهم وضربنا لكم الأمثى لكن البادية وعن لوكس مينا إذين عذيني أمسين عن دو الباذين كوجديني أنا واقرن ما عند لي إذين واقل بلاديهم وعند قاتل قلب قادين لبلقفكينه ودمه وعك لو قاتل مركه حين تجيك قلبك كل كا كا كائنات قلبك إلى لزيد أوصاد إنداحه وإلى أو لينزيد سكدران قلبك وين تميل رسي سيد إنداحه اللو بيره أي عذوره جرا قلبك بابه أي كواوا ماحاج وحوا يا كفرقة يا شركقة يا كبيرقة جيكلا سأمراض القلوب لأينا وحاسا قلبقة قلا مركي قلا قلبكوا بمنايا مركو قلبك دينتان روشا دواحكمتال ولكا قلبك إلا إلا ليو لقال إلا ليو عضو رضاحون حن يا قلبقة قلا يا شركي ينفاق كبيرك يا عجبك إن وحالك إلا ليو أسباب تقوفك حق إلا وقرته ودى دوا بلانتهاي سدح باسه اوهوهوه سدح دا اوهوهوه مدوا امراض القلوب تا اين اي جلتوك وقفك قلبك يسيبان دغنين وحان لوشيقا ينقلي أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب الأغفالها القرآن كيوان لوشيقا يلابتي باسا حيران طلباتنا وحان تقليدك اللي يرى وحان هديه يدغن كنبك قفك مانعبون نقونا حجو حيكا بغنا إن وجدنا آباءنا على أمه وإنا على آثارهم مغتدون أو مهتدون وحانا بيهو لغا كل كلها تقليد كاسنا يدك حق إنو أركو أدويدا قلبكو الجيخان ونعافي مادقابين إنو قفك حق أركو أدويدا وحاسد حياء أحيما هان ما أبديك أما قفك مدحنمو هايستا أما مالنمو هايستا ناردو قفك لأيي ما دحني ما ليه اي 27 موغولا و عايره او حايسو امسفكه ما غا مالكا ايوليه هي دولان با لغويي كوانا وا ما دحني ما دا يا مالكا يا مغا قف خقيته ايجابان وها ما ديغا حجابا يا تقليد كنا وا حجابا يا امراض الغروبنا وا حجابا سجع لا سؤوي انت قف خ اسردد كل خويه بارب عيده نوجش على استمن، فكأي بلدان من قرية دجمة بلدان، أحلك أنها أنرجني وهي إيلا علمة قدران، فهي دبادة دجمي أي خوية عادي، تربي جري حجك لعي على أورشيا صنفتي لذي دجمي أو هرو لذي بدربي كدل عي قري وبهر عالبضانا معطلات لديعي ونعسو بيسو أقاسم بيسو عاد بيسا جيريم كلك هو دورا ايا أورا ايا عالك وقصر صربضانا مشيد لاتك ايو اللا قرحيه لقدتك ايشن براها ايه دروحوينك يامك الله شاكوون للي ايه فالم يصير مشركين تان ما هو في الارض دولك القديهيس وفتقون اي نوها بهم ايه قلوب الله بيال اي يعقلون بها وحكوكا سان عقل اقل سا ayya lugumurma oo qaarna yiraad aan maskaxdu ku jiraa qaarna qalbigu ku jira oo aadahay ayadan wax ay adeysay garaadka in qalbigu ku jiro oo fata kuna yanuuhan lahum yaga qulubun labiyan maskax lama sheegi aya aqruna wax ku kasan ila qulubta marka waxa uu dagaalka أرينت الله عليه وعاوه أي من إندي أن تردت الله عليه وعاوه ما أيام بالمين الأفسار أرغيان ما أيام بالمين اندهي وأقجيان أجرامتي يقيدها إيا وحانا وأجيادا ولكن أي شيء تعما وحمده وقعته بالمينة الغلوب الله التي غلوبتها في الصدور حبت كدهيس كسوني وضنيهو ويستعجيونك بالحلام كل قوحو هذا ينكراد لهين قلبك وذينه لنتهي كلاه بران على قلوبهم ما كانوا يكسبون دم بغي يقلا يسو الله بيسك الدلتك ايه مررتي خير بارتي مل وحي كل اللبتي دماتك اينا الله كبرية العذاب كالكهو غايات الغضاب والحماء طقنمو ايه قراد ياري ناشه كوداماني تيوي اله ايه عذاب دكدك كبرية مارك الدم بداف ايه الدب دكيد كبر اله ايه الله تعالى حذوه ويستعجلونك أيها الرسول الكريم وحابي مشرقين تكاد دق دق سنة ينبل على عذاب كين يبكل أيه عذاب هو يبغى يوغتبون ليه ولي يخلف الله اللباجن ما يو بعده يموت لكن وحسن ربي لا دق دقي يوما مال عند ربك خبج أكتمل مايال كألف سنة كن جويل لمتاع Mimma kika milla ta' uhduna kun sano, o senatka t-tisatani kakoma, laveijat ja Bilod, Bishuna bisuna e kakoma, to sotten berjama se għarijalla vaten, sa kolka kun sida lingua uda għantana, i għalmarin, سلاة درادة او حايدنك دقدق ايدنكو عبوري مال مهن ناير حق ايبان اوحان دقدق بأجيرن مال انتساكم سان حسابا كلها سلاة درادة ايا ربي عذابك ايا عقابك ايا قيامة اي ايا جزنه ايا حشرق ايا النشرق وقتك اغتالق ليبوكين ايا كلها برياضان اي برياضان اياها ان او سودادة جيو دارته دا لغو سودادة دا جين ربي او ارادة حيوحكو الصحون يوم ويستعجلونك وعيكادك دكسنايا بالعذاب النار ولا يخلف الله اللباج ما يقومه لما وعده يبوهيشي وقيامه عذاب يجزيبوهي وإن يوما مالي عند ربك خبق أكتئاتي كألف سنة كن سنة إلى متى مما كي كمداء وكاي من قريب Korkassi, että kuva, muta kdeksenä, janba, alav, kdeknoin kiu horenna, muta kdeksen tielen, kolki halav, juhimidna, fumma kana, dawa, humidja, basuna illa anka inna kunna uvalimi, maan, maa, koli, ja inna kunna uvalimi, wahasi orensi, maa, saarabi, juli, suhana, pakka, jimbadana, nimgajat jimbadana, għamlaitu, annu suvel, illa hajdegmela, ullija jela, ullala, jima tungardaran, fumma kakgalan. انا خذتها جردا بقبتي وإليه أنا الله حاجة أي المسير حشاءها تيجي أنا جايم هاناية هنأيا ولاي ولا إيمان أيه أو مذاها قبل مرينايو وكأي من غريب ثم بدن أمليته أنا كرت لها أن دجملا وهي يلاو بالي ما جردا أنا جر رافعي ثم كجذلنا خذتو أنا دجم قبتي وإليه أنا جايبا أي المسير Ounka idailki iso ahaanayyaw Iyawna kuwa ayyun bayla midirin Ama weyhanuni Ama sidiit dagmoajin ki hurallahu maamulay Hiya allahu maamuli doonan Kul ya ayyuhannas Kul rasulka sereftalahu Wohatiradha kuwa an adabka kuwa ydiisena Aniga adabka maaha Ya ayyuhannas Tadaw saadudan taay Innamaa wuhakala maaha Ana aniga muhammada Lakum نذير دي أي مضين دي دي سعاد داي فالذي آمنوا حق الرمي وعملوا عمل فلي الصالحات أعمال صوبا لهم ألاكي وحيك ليهين مغفرة دنب دافس ورزق هزق عنطو كريم وناكزا أعنطد جندا أعنطد ينك لدى هواب الله له أما لو قد جرهدا لو قد داعا قرما أما طبعا دي مساق إلى داي addiga ina xubisoad soona kasefti dibadda ka khenti koediya murhud amanna in koediya murhay marka aad xintila kolka rizqi kani ma waaw marka kolka ku waaw soo kolka untana waa dibaati yahay haa kala kulmin haddii dadaysan jira ka daa shay bay maraysa inab markora radiisid oo kasabjidho cidhiyaha kaaga baxaan faqadeedna samaysid haday iniba tadaa ku gudhiina kay diba tadaa ku dhaaday majanimo kugu siin maayo igood buu ka doonaaya hadana hadaa cuntay inaad ku jirto dad daa quruntana halis uun kulka waxan saahay eesha fi jilaa qulu haafiraada ya إنما وحكا لماه أنا أميك رسولك لكم إذين كددك وحن إذين هاي نذيرون أي موذين ديك ديسو عدهي أو دنيو جلتانا لما يركب وحن إذين كددك يوه عده محطط وحن إذين كددك يوه إلي إيب وحن إذين لدونا يانو واجنو كلها وحيو وحد أحسارا نمار فالذين ددك آمانو يجب وعمل وعمل أن يقومون بعمل أصالحات أعمال ونقصن لهم وحيييهين فغفرة لله يقومون برزقهم لكم كريم ونقصن و الذين وعى أرداشة سعى أرده وحده في آياتنا عندما يبقى الآيات أن يبقى إن الله يخمين لك يخاهم كل يقولون أنه إلى يمكن أن يكون هناك أي شقذو ذودن كلما تي معجزين يجو عنك عجز يدر إن أنا وحقا بنكرين أولائك كونا أصحاب الجحيم نرجعيم ما لا يرادك اليوم كوا شقذو ذود تاي جنت لتجعل مجدلا يدادك إن أنا وحقا بنكرين يا حمدان أيونجرو حلك ساجنا اللهو تلا جلي والذين أرداس سعى واردا في آياتنا صيب طال الآياتنا أننا جايبا آياتنا لكننا بريدو معاجزين يا معجزين هي معجزين لغيره هي قدرة وقدرة ورايك أقوى الجحيم نار الجحيم اللي يا ده كذيه أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي وما أرسلنا ما ندرن من قبلك هذا جهرته من رسول ما ندرن ولا نبي إنما ما نندرن إلا إذا تمن حدون بوحد معه الغش شيطان شيطان بريء في أمنيته نبي جيد يرد يسيقده هذا أيوه كرده فينسخ الله تبيوه بابيه ما يلغي الشيطان شيطان كوه كرده ثم كجد البع يحكم الله على سفر آياته اياتك سوء الله سوء والله ايب عليم الله قوم بدن حكيم مامل وناجزا او مرتلو اياتا ملاحظة قاريلا وحا مفسرين تقاركوت المامين رسولك عليه الصلاة والسلام مركا سورة نجم لغسو دجي ايو مشركين تكد الاغريي مركو كد الاغريينا اخرائتهم اللات والعزى ومنات الثالثه الاخرى مركم مرايو اي يا شيطان عرابك رسولك وحك ريدي امانتي اصنام تا مركا سو تلك الغرانيق العلى وين شفاعتهن لا ترتجى انا بقولي غور شي هذه وي مغلنا قوس بنقدي النبي او اقوم صدر يا مشركين سورت عمر كيدماتي فسبح جل الله و اعوذ برسولك و سجوداي مشركينت يا مسلمينتنا و الله و دا سجودين مادا يوايلا يا مخبر باخجيري مسطخ في ايايا اني مسجودي كارو عيد عن توبه بو وجهك البدر بغير بالو جلي شينا مر كيدع النبي عانان باو تيمد و جبريل باانانت يا محمد وعن عن ربي كوغو سو دجيرين با عربكا كا sasa galada kuva ku wafaqan marka sanadigu ja aydaan tasliinimay u timid nabi galbuu safar galin ayo lareeyay adiga garmeeyay wani gee ba shaydaan ka nabiyaasha arabkoodu wax ku tuura marka waa wuxuu u jiisay وحكاجر الاماركا إنا ينوحكاجر أولا قصة هان إنا بقى هو النجم أي سعودك تسكد الأغرياء مشركين أولا سجوده صحي وحودعان في الصحيح البخاري بيكو كل قل كيفين صحيح البخاري كو سقا تهين قصة الغراني بكم جرته كليه يتوعون والنجم بها سعودك مشركين يا مسلمين يسكدوا جرته أيو كد الأغرياء ماركا إذا ما أتينا وسجوده wa an alwada shujudan illa an wayila oo arqaado aradi wajiga saagu في oo yiri intaas ayuu filnaaniga wayeen baanahay ma fooraysan لكن inta halka bukhari way ku taan laakiin al-gharaniq qisaada kuma jirta taasaloog midalaba nabiga وعرب salatu wa salaam saydan inuu dhaatadiisaku tasarufu oo فسولك إجري فإن الشيطان لا يتمثل به إنه النبي إسكبغى الشيطان مياليكارو أوكما بعيكارو أوه اللقا إلاليي وما يقولون حتى نوعية القرآن لكما الدرسان كارو خاصة أيضا ونبي غور الشيطان في كيس كتوري وكتو الأغرياء ومدى ولو تغول علينا بعض لقاويل لا لأخذنا لا منه باليمين ثم لقطعنا منه الواتين فما منكم من أحد عن محاجزين قولك تأمرين عن دعين قولك ما معنا تأمرك إنبانيني حقيقة محاول إذا وبمعنى تمنى وبمعنى أتمنى جعلك خفك وحجلانا جعلانا عشان أشان قولك هو حيالب التمنى حدي إلى الرسول درمان محمد وكره ومدن الله درم فصولك هوا دي شو وحاول إني أمدي سؤولا وظرف وحسن رسولك او قولي هنا اي قضاء اي قدر كنو قطم اهانه قبل ما كمد اي دينيان او قولي وحاقنا بيالا امنية دان نبيك تي شيطان اسمه او حولي الله اغوينا هم شيطان محورة امده او انو بادية ايو نبيكونا محورة امده او انو حنون ايو محايد اعيكولك نبيكو سورة امام المارين قبل داتي كمده شيطان كل هذه النبي قوة من يوزي عليه ستو هداية أمتي كل إنوانونيو شيدان بانقيين وإلا اللي حناد وإذا كأيية الله قلو والأغتر أو مركي النبي وآخرين أي مع شيدان توقسوه قباليه أفنبي وعكوم الرذي إسنقار كيس إنت بانت أو يري مشركين تدقوه دو كل رذي هنا سورة قلو وإلا النبي وشيدان كما تصرفه كارو قران الشيدان وعكومات داري كارو marka rususa la dirar malaayk baahor iyo dib laga maraya sheedanka nabiga kale alaiza wama arsalna ma anudiri qablikadi gorta min rasul ma anudiri fasur walawhiyuday wala wa muqarrir on nkorayay diintii bu ku illa ida tanna hadii nabigu oo damco hidaayata Umbati wa hawjizi <تصفيق> انو مدى الله ترى قيد دو هنونيو ألقى الشيطان شيطان باكردا في أمنيته نبي هوادي جيداتك انو ودا هنوني اعي ايو انتو كل حديد واسواس بقاركا قوستا اخيرا شيطانك انو ودا باديا يوربه اسنا هوادي شيطان ماما المرين فينصخوا الله خبوحو ترترا ما يلغي شيطان وحي شيطان ما ميشا كرده ثم قدالبو يحكم الله وعلاسوه آياتي آيات عقاو شوده جيه يا إرادة مقادرة يا رب السبع والله ابن عليم الله دوم ذو دو أقوم بذن حكيم مامل لي يلو ما ملوناك سو الله سعى إلي اللي يجعل ما يلقي الشيطان الشيطان ما شكره إلي فتنة ثم بلو وشيطانك وحو شيطان منافقين تيا مشركين تيا قال هذا إيا وحاكوبك أي الله بدأ قلو يلو يلو ما يلقي الشيطان وشيطانك الشيطان فتنة بلو يكو بلو بأيالي للذين وحى في قلوبهم لا بيالك وضوما راضون عذرك وكسنا منافقين تيوي إيا قلوبهم لا بتعذر كوه أنك تقول ظالمين بيمركة نوغدين كوه اخير زمن الشيطان كيفا قوستي وإن ظالمين كوه عبدالله فلو يالك يا منافقين تا لفي الشقاق خلاف بعيد الحق كفقه اسوي ما يوشي باقاتي ما اوسو حري نذجي وليعلم من الذين قدن الاغاده قول العلم اقول سي انه قرانك الحق ان اياه من ربك صدق حديثك حق هي او فؤمنوا اي به قرانك فتخبط اي هوت يضيع له قرانك قلوبهم لا بيالخوده وإن الله ايه لهادي الذين فضل هنون يوي امنوا عقر رميه الى صرادين جد حقيبوا قانونية كتكاسوا مستقيم من توسنوا قيبتها النبي بير راعبين قيبتها هرانا منافقين يقالوا شيدان بير راعين كلها النبي هداية أمته أمه القليل شيطان الله وهو أنهم أجمعين أمه القليل ساسا تدقيه قيب سميه ليجعل للذين يكفد نوبا في قلوبهم لا بيالكوض مرض عبرك كسونا منافقين يوالقاسية قلوبهم لا بيالكوض كوينجين قال هذا وإن ظالمين دادك دالمين كان كوم منافقين يقال لفي الشقاق الخلاف قديه ويكسو جيهم بعيد حقا وليعلم الذين دادين يوغادان أوط العلم أقول لسي أنه قرانك الحق مدسوغن من ربي كربيا حقي خصوصا إنه جاء أجانايان أو في يوم من الإسلامك وعيرميان أيان إيه القرآنك خطبته وحاطا عزة له قرانك قلوبهم لا بيلكودي بعده عزة وإن الله معبد عقلا له دلة دينة تدلها نونيا آمنوا حق رومايان إلى صراط مستقيم جد جس الحقيبه هو نونيا وهو إسلام صراط مستقيم ك إسلام منو أما قالوا هي منافقين وحيبوا والله مسح ذا وجها ولا يزالون الذين وحِيك مزولا كفروا على وزنيرات شك جذهم منه القرآن كشك سنيهم تن يا قرمة إلى الكبختين حتى يأتيهم الصاع إلى صعد قيام ورتمد نقت ترسل ما فلانا أو يأتيهم وهم مد حذاب يومين مارين حذاب العظيم أن حريص الله يوم بدروا ولا إلا ولا يزال الذين وحيك مزولا كفروقا لغي في مرية شاكين منه أي قرآن كشاكين أيان حتى تأتيهم الصاعة إلى صاعة قيامة يؤتيمات بغتة سلما فلانا أو يأتيهم أيماد هداو يوم مع العذاب كذ حقيم عارس اللاباو ما لنت املك اجتماد الملك بقرنمه يومئذ ما لنت قيامه لله ألا يسوناتي هو قرنق بينهم أدوما بحضو ذا قيامة الله كقرنقات إله وحبو قيامة حكومة واحدة لنباد مقاشي لكن حكمك نفتي في سورة العمال نواكس سو ومرني حالك نواكنا سواوا حكومة إله قيامة كلا تقوم وحواوا حكومة فالذين الددك آمنوا حقرهم أيي وعملوا عمل فريق أصالحات أعمال صوبا في جنات النعيم برواقية الجنات كيف يدبون لك والذين وحكفروا حق البانيي وكذبوا بآياتنا آياتنا البانيي فأولئك لهم وحيليهين عذاب عذاب مهين صرفتك قادة وحكومك شكماها وتنفيذ يوحموا قنايو صانوا وحكومه الملك بقرنما يومئذ مالين تقياما لله شبك قال لك عابد الكريه أي يحكموا وقالوا دُونَ بينهم هذا ما يقولوا لهم فالذين اخيارت امنوا آمَنُوا الْحَقَّ وعملوا عمل عَمَلَ اصالحات اعمال ونقزن في فِي النحيم برواقيا الجنة كذلك أيو ربي لقائيا والذين اوه كفروا حق بيني اوه كذبوا ديرا في اللهم نيغا اشكال هذا هو مهين شرفتك قادو حقر إليه حجرة قيمة ديواتنا والذين أخيارته هاجروا كتاقي دل قودي يدد قوضا ما حي أطاقين في سبيل الله الدنيا برادة أمه هاجرين إلا الدين تيسة كورياني دير درتة بيلة هاجرين إيقو هجره كجره جهاتي واكيب اللوضي ثم كجد القتلول اللايين إيقو هجره جهاتي كجره با جهاتي اللو قدلي أمان أو ماتوا سعاد إسكا بنتي فبوه لا يرسقنهم الله إلا باكوا دافنا يا فسقا داف حسن وناكسا وإن الله أبه لهو إسكا كليهة أيا خير الرازقين إنت واحد بافيسا واحد بيسا ألا أقو خير بضاً كل رزقك هذه لسيب يعني يي. لا يدخلنهم وحائب قالنا مدخلاً من الذي قالوا أي يرضونهم خالق النقضان جمدهم وإن الله هائبنا لا علم الله أقوم بضاً وددك هجرة سميه أي هجرة أدن لله تعالى تاي. حليم ألا دلقات بدون وقواصي إن عميه لفاته كانو ألا وقا دلقات بديني قلت هجرة هي الدبكة دي جزيها دي جزي نواك والذين أخيارت هجروا هجروا دي. هجروا, دي. هجروا دي هجروا مفارقة الأوطان أما هجروا وحيكتك بيار الكفر وذهبوا وحيئة دي إلى دار الإيمان المدينة المنورة تغل. والذين أخيارت حاجروا في في سبيل الله إلى دين تسكنه للذدة معناه في سبيل الله إلا ليه لا, لا, لا لدنيا أدوا ترادا ثم هالجرين ولكن يعبدون الله إلى هنا كليا أيه هالجرينه ما شيء جوعني يمكوا أي العبادة لله قد يدل له دينه إن إذا بدين تسوق رجالنا وأوته وأولياءه انتا الله رميسير رعضي حيني محمد اوه يليهي اي اصعادهي انهي قعان سيان ويسغرب تاغان انتا سيب او حاجرين ارينك الامي والذين اخيارت حاجروا كتاجي وكالمكرمة في سبيل الله الى دين تيسا كريانية داراد ادنا او حاجرين ثم كجدالنا خطنون للهي او لغود لي او اما تماتو او اما سماتو لنتي حتفأ أن فيهم كري عادية وأنقاني وح لجود جريات يا إسكاب لا يرزقنهم الله خبي ودارنا يا لو الله خبي فان كدارتي يرزقنهم وعنصينا يا كوا اللهم عبود عقا وحنصينا يا خزق عنتم حسن أو ناقص كم وين الله إب يا خير الرزقين أنت تضع عنصيزة وخير خير بضاً ليدخلنه حقلن دونا مدخلا جنوه يرضونه أي كره للنغضان وعلى هو أعلى جعيه إليك وكوره سيئه وعلى قوصة الله يرضونه أي جنداً كره للنغضان بأي بقلن دونا وإن الله أعيباً لعليم ألا قوم بضاً أرقى يقان جنداً يقان إني سيهين جزاء وفاقنا وأويقنا حليم فبدل عن ربي دلقات بدا تاخير العقوبة المستحب بها عقابة أي رب كتب دقايا وفي مستحقها يا موتى وإن الله يبلع عليم ألا قوم بدا حليم دلقات بدا والله أعلم